وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم القبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج من وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور غَافِلِينَ لِيَجزيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Hello. Oh.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 وقال الذين كفروا هل نذلكم على رجل ينفئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد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 بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. ملسى بغاة وقدر في السرد وأملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح هدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القطر ومن الجنمين يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يجد منهم عن أمر ما من عذاب يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور قينا علىك الموت ماذا لهم على؟ لما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الضيب ما لبثوا في العذاب لقد كان لسبئل في مسكنهم آية جنة لعي لفضيله <تصفيق> الدكتور you ولقد صدق عليهم إبليس ظنه تتبعوا إلا فريقا من المؤمنين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 على كل شيء حقيق <سؤال> <موسيقى> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> قلدوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شر وما له منهم من ظهيد، ولا تنفع الشفاة إن I'm <laughs> not وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال قُلْ الذي الَّذِينَ أَلْحَقَتُمْ بِهِ شركاء كَلَّا بل Oh ما ذا هذا يوم ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن بالاله ولا بالذي بين يديك ولو ترى إِذِ الظالم Wszelkie uh. وَجَعَلْنَا الْأَظْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْذَوْنَ إِلَّا مَا كَانُونَ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترف قالوا نحن أكثر أموالا وأولاة وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسق الرحق لمين والذين يسعون في وهو خير وذكين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك ومن دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم وما آتيناهم من كتب يدرسونها كذب الذين من قبلهم وما بلهوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسولين فكيف كان نكير ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب قل ما سالتكم من اجر فهو لنكم إن أجري إلا على الله وَإِنِّي تَنَادَيْتُ بِما يُوحِي إِلَيَّ ربي إِنَّهُ سَمِيعٌ ولو ترى إذ تجعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمن <متنجوج> وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُئِلَ فِي من مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ